القلب الضعيف اتعلم القلب اللي داب وتقلم القلب اللي يا ما تخان القلب اللي شاف أحزان تخلي الحجر يتكلم كتر الجراح قوتني ألام الزمن ولا حق في الكتاب أحلامي ولا حق بل في يوم ونهار ولا حق بل أعيش في نهار متلون سواد قدامي لو كان على الحياة أديها لو كان على الألام حطويها أنيه دمني ولا موجة سنين تقسمني لو دائما حزين شموعي أنا دائما سبب الدموعي حبيبي اللي ضاعت مني لحب الندم على الماضي ولا برسم أنا لع الفاضي ومنيت حياتي وعمري لأخردي أفاعمري أموت بس أنا ما مبقيتش بحس بفرحي انا <مترجم> عمر اللي عدى وكان وانا واخدى على حتى بحس الهامي وجرحي انا انا هس اقوى من الايام